وربّة والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب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 وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربته وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا, وضربت وضربا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 وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثة ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به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 وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثناعشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياكِ وإياكما وإياكم وإياكن وإياه, وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضرب وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا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 وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك باب الحال الحال هو لسب المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجة ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة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 وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجهه ولا يكون التمييز إلا نكرا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوا وسو وسواء وخلا وعدا وحاشة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 وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر باب لا اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فان لم تباشرها